وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأحيى به, الأرض فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكٌ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَدَمٍ لَدَنَا لبنا خالصاً سائغاً للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشوا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف, مختلف ألوانه فيه شفاء من الناس إن في ذلك دآية دا لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم فضل بعض على بعض في الرزق، فمن الذين فضلو براذ رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة بنين وحفدت وغصون من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ